Thank you. ربنا يزيدوني إحنا نزيد تداي دوت نزيدو جمالك ربنا يزيدو يدوني هندي في تايني وتومجي جمالك ربنا Fyra man tukte أن فرع البان تعلم من كتاويد وأيضا طابح الأخضان عار من شاد تغريد جمالك ربنا يزيدون إحنا نزيد اجاز شرح تفسير جمال محيك يلحب بواصي في حرمانك اجاز شرح تفسير جمال المحيط كي يلهم حب ويسير لحافات يغر في سير بحر في وجهه تسير بحر في وجهه تسير كتب على بدي اللي بولصير وصير سو قلب سيدو جمالك ربنا نيجي دوني إحنا نزيد في وتم Burn easy.